نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنتك الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطاع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيم ثم بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فيها نبدأ من عند كتاب العمل في الصلاة لأن البخاري رحمه الله سيلج في أمر التهجد والوتر وهذا لا إشكال فيه تكلمنا فيه كثيرا قبل ذلك فننشغل بما يكون فيه النسائل أو قد يشكل على كثير على كثير من الناس فبعد كتاب العمل في الصلاة سيتكلم في سجود السهو ثم بعد ذلك يدخل في كتابه الكبير هو كتاب كتاب الجناس قال الإمام البخير رحمه الله قال كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة قول هنا كتاب العمل في الصلاة ثم بعد ذلك يدخل الكلام في الصلاة اولا ما المراد من هذا الكتاب؟ الذي سيأتي عليه بعدة نصوص أي الإمام البخير رحمه الله يقول عن حكم كثرة العمل أو حكم العمل والحركة في الصلاة إنسان يتحرك في صلاته لفعل شيء هل يجوز له أن يتحرك لفعل شيء أو يحرك يديه لأمر ما أو يتحرك ينضي خطوة برجلية يرجع قدام يرجع وراء أو يمشي قدام أو يجع اليمين أو الشمال الحركات دي هل يجوز أم لا الإمام البخاري وضع هذا الكتاب لها لذلك بعد أن قال كتاب العمل في الصلاة قال ما ينهى من الكلام عن الكلام في الصلاة هذا دليل لمسألة أصولية أن الكلام يسمى عمل أن الكلام يسمى أن الكلام يسمى عمل قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا المسألة الأولى أن عبد الله بن مسعود من المهاجرين الأولين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد وهذا الكلام كان في مكة آنذاك فكان ابن مسعود من المهاجرين الأولين معنى ذلك أن الصلاة في مكة كان يجوز الكلام فيها لأن معنى ابن مسعود يقول كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيرد علينا فلما رجعنا الى النبي عليه الصلاه والسلام ما رد علينا وقال إن في الصلاة شغلة معنى ذلك أن الكلام كان في مكه ونسخ الكلام في المدينة المدينه ونسخ الكلام في ونسخ الكلام في المدينه وهذا من علم الناسخ والمنسوخ اذا ابن مسعود يبين لنا بانه كان في اول الأمر أن العبد يجوز له أن يتكلم, أن يتكلم في الصلاة وهذا واضح كما أيضا في حديث أبو الحكم بن السلم حينما دخل في الصلاة وكان قد جاء من مكان ما وما كان يعرف أنه نسخ الحكم أي حكم الكلام في الصلاة فلما دخل وعطس أحد الناس فقال يرحمك الله فقال جعل الناس ينظرون إليه ثم قال لما تنظرون إليه؟ ثم على ذلك جعل الناس يضربون بأفخاذهم على أفخاذهم يريدون أن يسكتونني قال فسكت فلما انتهت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصلاة يصلح فيها شيء من كلام الناس إذن معنى ذلك أيضاً أن أبو الحكم عمر الصلم يبين أن الصلاة كان فيها كلام في أول الأمر كلام في أول الأمر فكنت تسلم مثلاً على صاحب لك في الصلاة فيرد عليك وهو في, وهو في الصلاة نسخ هذا الرد لكن نسخ بالإشارة نسخ, نسخ بالإشارة كما في حديث أنس قال قيل لأنس حديث ثابت البناني قيل لأنس هل كنتم تسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم كنا نسلم عليه قال ويرد علينا إشارة قيل له كيف قال فجعل أنس يجعل كفة باطن كفيه إلى الأرض وظاهرها إلى السماء باطن كفيه إلى كذا يعني ممكن كذا إلى الأرض وظاهرها إلى وظاهرها إلى السماء إذن نسخ الكلام إلى إلى الإشارة إذاً هل يجوز إذا كنت أنا أصلي في النافلة ودخل علي رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وأنا أشرط لي هكذا هذا عمل, في هذا عمل في الصلاة فهل هذا العمل يبطل الصلاة وما حكمه الجواب هذا مما جاءت به مما جاءت به السن واضح الكلام فقال هنا فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجشي سلمنا عليه. فلم يرد علينا رجع من عند النجشي والنجشي كان ملك الحبشة كان يسمى أصحامة فالنجشي هل هو صحابي أم هو من المخضرمين أم هو يعد من كبار التابعين الذي يقول بأن كل ما ده بحث فيه علم الحديث بأن ابن عبدالبر يقول أن كل من أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى صحابية يبقى ابن عبدالبر ده تعريف المين للصحابة كل من اسلم في عهد النبي عليه الصلاه والسلام بل كل من ولد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يجعله, يجعله له حكم الصحابه ده طبعا هيترتب هي عليه احكام شرعيه مفهوم الكلام اما هو من المخضرمين المخضرم هو الذي اسلم في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لكن لم يتشرف برؤيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام مفهوم هذا الكلام أو أنه أسلم ثم بعد ذلك لم يتسنى له اللقي بالنبي عليه الصلاة والسلام لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قام لأصحابه كما في الصحيح قال إن أخا لكم قد مات بأرض غير أرضكم إن أخا ان اخا لكم قد مات بارض غير ارضكم فقوموا فصلوا عليه اخذ من هذا الحديث ان شيء صحابي ان اخا لكم فسواه النبي عليه الصلاه والسلام بهم فجعلهم من اصحابه لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال مات بارض غير ارضكم وهذه حجة الشافع وأحمد وابن حزم على أن الصلاة على الغائب يجوز أن يصلى عليه وإن صلي عليه في المكان أو لم يصلى عليه سواء صلي أو لم, لم يصلى عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة قال إنه مات بأرض غير, بأرض غير أرضكم الشاهد هنا أن عبد الله بن مسعود لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فلم يرد فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي له إن في الصلاة لشغلة إن في الصلاة شغلة أي أن المرء ينبغي ويجب عليه أن ينشغل بالكراءة وبالتدبر فيها وهذه هذا جواب سؤال كيف يخشع المرء في صلاته لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أمارات الساعة رفع الخشوع رفع بالخشوع. قال حتى يكاد المرء يمضي ولا يجد خاشعا. لا يجد خاشعاً نسأل الله الصلاة والعافية فهذا جواب لهذه المسألة كيف يخشع المرء في صلاته أن ينشغل بالكراءة التي يقرأ يقرأ الفاتحة إيه معنى الحمد لله رب العالمين إيه معنى الرحمن إيه معنى الرحيم فينشغل بها ينشغل بالكراءة التي بعدها ما معناها واضح ينشغل بإيه معنى الله أكبر ينشغل بالركوع أنه يرقع لقيوم السماوات والأرض ينشغل بسبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفرني ينشغل بسمع الله المنحمد أي أن الله يستجيب ينشغل بربنا ولك الحمد ينشغل في الصلاة في السجود في ذكره في الصلاة لذلك قال إن في الصلاة شغلة،, شغلة الإنسان بيسيب كل هذا وينشغل بخارج الصلاة يترك كل هذه الأمور وينشغل بأحوال خارج الصلاة خارج الصلاة إذن هنا المسألة إن في الصلاة إن في الصلاة شغلة قالوا في رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال فأمرنا بالسكوت وفي رواية أمرنا بالقنوط إذن المسألة الثانية هنا أن زيد رضي الله عنه يبيّن أن الآية التي نزلت ناسخة لي للكلام حينما نزل قوله تعالى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اولا أفاد هذا الحديث من زيد أن قوله تعالى حافظوا على الصلاة أن الانشغال بغير الصلاة هذا يخرج عن الحفاظ بالصلاة إذا من جملة الحفاظ بالصلاة فكرين احنا ممكن مثلاً إيه نقرأ أو نسمع حافظه على الصلاة والصلاة الوسطى حافظه على الصلاة يعني محافظ عليها في جماع هذا من جملة الحفاظ على الصلاة لكن الحفاظ على الصلاة أفدنا هنا زيد دبنا أرقم بأن قوله تعالى حافظه على الصلاة يعني حافظه على خشوعه أي على التدبر فيها لأن الآية نزلت وكانوا يتكلمون في يتكلمون في الصلاة وهم في جماعة وهم في المسجد وهم يصلون لكن معنى أن حافظوا على الصلاة ثم يسكتون أفاد هذا أمراً آخر أن قوله تعالى حافظوا على الصلاة بمعنى حافظوا على خشوعها حافظوا على تدبرها وهذا كلام عم وأشمل عايز تعرفوا أكثر اقرأ كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي اللي بيقول عنه شيخ الإسلام ابن ثيمية لا يوجد في زمانهم من هو أعلم وأحفظ منه بسنة رسول الله الإمام المروزي كان من الحنابلة رحمة الله عليه وله كتاب اسم اختلاف الفقهاء قال هنا حتى نزلت حافظ على الصلوات قال فأمرنا بالسكوت فأمرنا بالسكوت إذن الأصل في الصلاة ألا يتكلم فيها إلا بما ورد فيها لأن كلمة أمرنا بالسكوت ليس معنى ذلك أن العبد سيسكت دائما فيه في وإنما أمرنا بالسكوت إذن الأصل السكوت ولا يتكلم المرء في الصلاة إلا بدليل شرعي إلا بنص شرعي فليس له أن يتكلم في الصلاة إلا بدليل إلا بنص عايز تفهم دي كويس شوفها في رمضان حينما يدعو الإمام الدعاء المبتدع هذا يظل يدعو والناس خلفا اللهم إنا نسألك فتجد اللي ورائي يقول يا الله اللي وراء يقول له يا رحيم اللي ورائي يقول له يا رب اللي وراء يقول له اللهم كذا كل هذا الكلام خارج خارج عن الصلاة خارج عن الصلاة الكلام الذي يخرج عن الصلاة هذا يبطل أمر الصلاة هذا يبطل أمر أمر الصلاة من عم عمل عمل ليس عليه أمرنا فهرب صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني أصلي إذن الأصل أن المرء لا يتكلم إلا بنص إلا بنص لو أن الإنسان الإمام سهى ما يصحر المأموم أن يقول له أنت أنت طلعت أن تنسيت الركعة تاني أن تنسيت الفاتحة أن تنسيت كذا لا يجوز له أن يتكلم لأن هذا لم يرد به نص وإنما الذي ورد به نص أن يسبح صح الكلام؟ قال من نابه شيء في صلاته فليسبح إنما التصفيق أو التصفيح للنساء إذن لا يجوز لإنسان أن يتكلم داخل الصلاة إلا بما ورد إلا بما ورد فيه واضح لأن الكلام من جملة من جملة العمل قال باب مسح الحصى في الصلاة مسح الحصى قال عن معيقب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة إن كنت فاعلا فواحدة إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الصحابي يستفصلوا هل لي إذا كان هناك مثلا طراب أن أسويه أو أن أمسحه أو أنت مثلا بتسجد على سجادة شايف مثلا فيه طراب ولا حاجة أنني أمسحها فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إن كنت فاعلا فواحدة فواحدة طب إن فعلها كذا وجاء بالتاني هذه مرتين واضح كلام هذه كلاهما مرتان إن تعمد المخالفة بطلة الصلاة إن تعمد مفهوم؟ إذن هنا إن كنت فاعلا فإيه فواحدة هكذا خلاص امتهت المسألة هذه حركة في الصلاة الجواب نعم حركة في الصلاة كمثل تسليم النبي عليه الصلاة حركة في الصلاة لكن هذه الحركة ورد بها ورد بها مصوص لذلك العلماء اختلفوا في مسألة الحركات فييجي مثلا بعضهم يقول بأن الحركات في الصلاة التي تجوز ثلاث حركات ثلاث حركات أربعة ما ينفعش لكن هذا الكلام غير صحيح لان النصوص التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما في الكسوف تحرك النبي عليه الصلاة والسلام إنما عُرِض عليه عنقود من الجنة فتحرك النبي عليه صلى الله عليه عليه النار عليا handy salِّس land فرأىها بعضها بعض نسأل الله العافية فرجع النبي عليه السلام وفي حديث آخر في البخير مرَّ من أمام النبي عليه الصلى الله عليه فجعل النبيّ يتقدَّم يتقدم حتى مرَّ الحمار من من خلف النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة حينما أترَّقت الباب فجعل النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة وكان الباب في القبلة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك حتى فتح لها الباب هذه حركات ولكن كلها لمصلحة في مصنف ابن أبي شيبة أن عائشة كانت تصلي الكسوف فلما دخلت اسماء عليها قالت ما شأن الناس يصلون إنه وقت غير صلاة فجعلت ترفع بأصبعها إلى السماء قالت آية آية قالت فأشرت برأسها أن, إيه؟ أن نعم هذه كلها حركات جارية عائشة أوصت عائشة لجاريتها أن تعطي الجيران طعاما فجاءت الجارية وعائشة في الصلاة وتقول لها أهكذا حلو دا ولا زود حلو دا فعائشة جعلت إيه تصنع لها هكذا أنزيد بالإشارة هذه إشارة واضح الكلام فقال أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه فكل حركة بها مصلحة دينية أو مصلحة لامر دنيوي لا يقوم إلا به كأن يكون بيصلي وابن رايح على البلكونة واضح الكلام فبيتحرك كي يأتي به واحد مثلا وهو بيصلي نسي الشنطة وراه الشنطته هو وراه فحاب يرجع خطوتين عشان يأخذ الشنطة ويحطها قدامه هذا لحفظ المال واضح الكلام كده بيصلي واحد كده شايفه فبيسحب الايه بيسحب الشنطة هل يسيبها له ولا يمسكها الجواب يمسكها واضح الكلام هذا وإن اضطر اضطر إلى الخروج من الصلاة ليحفظ المال فإن حفظ المال هنا في هذا الوقت يقدم لما؟ لأنه مقيد الصلاة سيصليها أما المال شكرا مفهوم الكلام؟ ما هو الحرام مش يقول له يا جبالك الفرض اللي جاي فهنا يحفظ إيه؟ يحفظ أمر ماله يحفظ أمر ماله ابنه مثلا بيلعب قدامه ولا حاجة ويخايف عليه وهو في المسجد مثلا ممكن يروح فيه حتة في المسجد يتخطف منه ولا حاجة فهل له أن يتحرك مثلاً يروح واخده كده عطه قدامه الجواب نعم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة كان يصلي ها بأمامة بنت زيند بنت رسول الله فكلما ركع وضعها وكلما قام حملها وكلما سجد وضعها دي كم حركة دي حركت كثيراً صح الكلام إذن يجوز الحركة في الصلاة نعم إذا كانت إذا كانت لمصلحة في دبانة مثلا الزباب الغلز ده. ييجي مثلا عليك. طب واقف على مناخيرك ولا عنيك ولا مش عارفه. انت مش عارف تصلي. هتسيبها? رد علي. هتسيبها? لا. فبقى ايش شاك? دي حركة فيه? حركة في الصلاة. لكن لمسوحة الصلاة. لان الزباب ده العرب سمته زباب لانه غلص. لأنه كلما زب آب زباب كلما تزبوا يدفعوا كده يرجع كده آب رجع يعني مفهوم الكلام كده فهذه حركة لكن الحركة دي للخشوع للخشوع الصلاة مفهوم إذن الحركات واحد التليفون بتاعه رن نسي يقفله وارد جدا يعني التليفون بتاعه راني يسيبه يرن يقولك عشان ما ينفعش تحرك في الصلاة ها اهو درج الجاهل درج الجاهل ده غرقان في جاهله ليه لان انت كده لو ما قفلتش انت كده هتعمل ايه مفسدة عامة مفسدة عامة ستخرج الجميع من. هتخرج الجميع على خشوع مفهوم يبقى هنا الحركة خلش طلع تليفونك وتقفل وتحطه تاني انتهت المسألة خلاص يبقى هذه حركة نعم لكن لمصلحة لمصلحة الصلاة يبقى أنت كده عندك الضابط هو أن ما كان لمصلحة دينية واضح أو لغير ذلك فيجوز هنا الحركات أما الحركات فيما دون ذلك لا يجوز بتشوف مثلا الناس في الصلاة في القيام في رمضان في ليلة المزك كله مزك المصح أو واحد ماسك مصحف كبير وواحد مصحف صغير أو ماسك تليفونه وبيكرأ ورا الإمام طيب ما هو المصحف ده هيطلعه هدي حركة ويفضل يقلب ورا الإمام هدي حركة صحي الكلام كده خلصنا الكراءة عشان هنركع ورح قفله ورحطه في جيبه أو يوطف فيعمل ركعين الشيخ نباس رحمة الله عليه لما سئل هذا السؤال في مجموع الفتاوى قال هذا يخشى عليه أن تبطل صلاته تبطل صلاته ليه؟ لأنه إن اضطر أحد إلى إمساك مصحف إنما يكون رجل واحد خلف الإمام للمصلح صحيح؟ هي للايه؟ للمصلح والمصلح إنما اندفعت برجل برجل واحد وانتهت المسألة خلاص لكن تلاقي كل الناس مسكين للايه؟ مسكين المصلح فيجي يقول هو لا يجوز الكراءة في المصحف مش ده محل النزاع مش بكلمك هل يجوز الكراءة في المصحف او لا يجوز الصحيح انه يجوز ان تقرأ من المصحف اذا كنت تصلي وحدك في قيام الليل كما فعلت عائشة رضي الله عنه وكان يصلي بها مولى اسمه ذكوان والحسن البصري كان يفعل ذلك احيانا مفهوم الكلام؟ إذن يجوز هذه المسألة محمد بن سيرين فيجوز أن يقرأ من المصحف لكن مش ده ما النزاع لأنه في في إمام في إمام مفهوم الكلام؟ إذن الذي يمسك بالمصحف فقط هو من؟ هو الذي خلف الإمام وحركاته هذه انما هي لمصلحة الصلاة أما هو أنت لا تقس نفسك لا تقس نفسك على لأنه المصلحة أما أنت لغيري لغير مصلح فترجع إلى الأصل قوله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصده لعلكم ترحمه إذن فهمنا كده الضابط في مسئلة الإيه؟ في مسئلة الحرك وليكن إبليس جي في دماغك قال لك الفلوس اللي في جيبك على فكرة تسرقت أو أنت مش عارف المفاتيح نسيتها فين؟ طب انا اتحرك احرك ايدي وحط ايدي على جيب عشان يشوف الفلوس والمفاتيح والله افضل قاعد كده وهو عمال ينخر في دماغي ردوا علي اه خلاص اه وشكا رايح بقى نفسك بقى ايه وتبط وعد اهو موجودين بس خلاص خلاص افضل بقى انا بقى مشغولته له الصلاة كده وانا نسيتهم فين وانا راحت فين ورايح فين والكلام ده كله لا يبقى دي حركة ولا لا الجواب هذه حركه لكن لمصلحه الخشوع في الصلاه واضح كلام ضد ضابط في هذه المسألة قال أن النبي عليه الصلاه والسلام قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فان كنت فاعلا فواحده واحده قال باب إذا فلتت الدابه في الصلاه اذا فلتت الدابه في الصلاه هو رابط اقول لك ايه هو في الارض ازنا للصلاة وخمسة ستة مع بعضهم ازن يا ابني ازنا صلنا السنة اقم الصلاة اقامنا الصلاة هو رابط الحمر بتاعه في في الشجرة او في السائع اياما كان فيه سائع رابط الحمر بتاعه الحمر بتاعه راح فك وعايز يمشي والحمر بتاعه هو عارف انه لنمشه ده غبي فيه احمر غبي وفيه حمر زكري لو, لو فك ممكن يروح بيته مفهوم الكلام او فك يقعد يلعب شوية بس مش هيتحر هو عارف انه ده هيفك خلاص هيمشي ولو ميشي خلاص شكرا على كده اتسرق انتهت المسألة فهل لي انه يفضل مسكه او لو عرف يربطه وهو في الصلاة يربطه هل له ذلك؟ نعم هذه مصلحة لعدم إضاعة, المال. لعدم إضاعة المال هذه مصلحة لعدم إضاعة المال قال عن أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه قال صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده فجعلت الدابة نازعه اللي بتاع الدابة فين؟ في إيده وهو بيصلي واضح إنه ما فيش حاجة يربطه ان فيها اتنين واضح انها كانت صلاة فريضة لانها لو كانت نافلة كان يصلي على الدب جائز ما هو كل ده مش في النص مفهوم القراءة ان استنبط في النص صح الكلام معنى كده ان هو مش لاقي حاجة يربطها فامسك بالايه باللجام معنى كده انه امسك باللجام معنى كده انه كان يجي يكبر بيد واحدة مثلا خلاص كده الكلام ان لم ييجي مثلا يقرأ الفاتحة ولا اي شيء كان بيضع ايد واحدة مثلا اليمنى او اليسرى على صدري لان الميسور لا يسكت لا يسكت بالمعصور انت دراعك الشمال تكسر تروح سايب التانية لا تضعها ايضا على صدرك لان الميسور هي اليمنى لا يسكت وضعها بمعصور اليسرى واضح الكلام كده? زي التكبير. ايه دي مش قادر يرفعها. اذا بيرفع ليه? التانية. فما لم يدرك كله لا يترك جله. صح الكلام كده? وما لم تستطع بالكل فعليك بالجزء. الميسور لا يسقط بيه? بالمعصور. يبقى هنا الصحابي عمل ايه? فضل ماسك بيه? بلجام دابته, دابته قال فجعلت الدابه تنازعه وجعل يتبعها هي تنازعه وهو ايه وهو ينازعها ويتبعه فقيل له في ذلك قيل له في ذلك يعني انكر عليه في ذلك ازاي تصلي وانت ماسك وانت ماسك فقال إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات وثمان وشهدت تيسيره عليه الصلاة والسلام شهدت تيسيره صلى الله عليه وسلم وهذا دليل لقاعدة المشقة تجلب تيسير المشقة تجلب التيسير وهذا دليل لقاعدة طوائف من أهل العلم على أن الحاضر إذا تعارض مع المبيح يقدم المبيح ما بقولش يقدم المبيح دائما أنا بتكلم بقولك ده دليل لمن تعارض عنده الحاضر مع المبيح فيقدم فيقدم المبيح لأن هذه قاعدة أصولية القاعدة دي من أهميتها لدرجة أنها أفردت لرسالة ماجستير رسالة دكتوراه بتكتب فيها هل يقدم الحاضر على المبيح أم يقدم المبيح <تصفيق> على الحاضر أم أنه ينظر في القرائن مفهوم على عدة أقوال والصحيح أنه لا يقدم الحاضر على المبيح مطلقا ولا المبيح على الحاضر مطلقا وإنما ينظر إلى القراء ينظر إلى القرائن مفهوم فقد يكون المبيح هو الذي هو الذي يقدم فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أمر بالوضوء مما مسته النار صح الكلام ثم بعد ذلك النبي عليه السلام كان آخر الأمرين ترك الوضوء وهذا أيسر لا شك لذلك من قالوا بأن المبيح يقدم على الحاضر قالوا النبي عليه السلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم وأن أصول الشريعة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولا يريد بكم اليسر دي أدلة من يقدم المبيح والأيصر على على الأشد لكن القاعدة دي إمتى؟ القاعدة دي عند عدم وجود التاريخ لأن إذا وجد التاريخ يبقى الحاضر هو الذي ينسخ المبيح أو المبيح هو الذي ينسخ, ينسخ الحاضر مفهوم الكلام؟ ممكن نعملها إن شاء الله دورة علمية وإستقلة بزدها لكن هنا بيقولي شهدت تيسيره صلى الله عليه وسلم وإني كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشك علي يبقى تعارض عند الصحابة هنا أمرين خد بالك نحن نريد أن نفهم تعارض عنده أمرين تعارض عنده الأمر الأول ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده الأصل التيسير مفهوم؟ وأن التيسير هو أنه يمسك بها وأن المشقة أنتهلك وتضيع صح الكلام؟ <تصفيق> يبقى المشقة هي يعني إيه؟ أن تضيع فتعارض عنده هنا الأيصر مع مع الأشد فرجح أصول الشريعة رجح أصول أصول الشريعة أن الأصول الأصل فيها الأصل فيها التسير وأن الأصل فيها حفظ الأموال واضح كلام لذلك قدم هنا أمر أمر التيسير الأمر الثاني أن الحركة للمصلحة جائزة الحركة للمصلحة جائزة فإذا كانت الحركة لفتح باب أو لإغلاق باب يجوز فما بالك الحركة من ضياع مال واضح كلام أيهما أعظم الحركة لحفظ أموال صح كلام فهنا يجوز كذلك لذلك يقول لك لو أن إنسان بيصلي وأمامه المال مثلا في شنطة مثلا فيها فلوس أو فيها مش عارف إيه وتحرك كي يأتي بهذه الشنطة مفهوم يضعها بين قدمان هل يجوز ذلك؟ الجواب؟ الجواب نعم ذلك الضابط بعد كل هذه الأدلة في هذه المسألة أنه يجوز الحركة داخل الصلاة إذا كانت الحركة إذا كانت لمصلحة يبقى القاعدة دي مبنية على إيه؟ مبنية على أدلة شوعية إذن بهذا الضابط تندرج كل هذه الأدلة تحت هذا الإيه؟ تحت هذا الضبط واضح الكلام قال عن عائشة رضي الله عنها ذكرت حديث الخسوف وقال في هذه الرواية بعد قوله ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعض اللهم كنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اكنا هذا دليل على ان النار مخلوقه موجوده قال ورايت فيها يقول النبي السلام الصلاه والسلام ورايت فيها عمرو بن لوحي وهو الذي سيب الثواب في روايه مسلم قال فرأيت في النار عمرو بن لوحي لعنه الله عليه قال هو اول من بدل ملة إبراهيم أول من بدل ملة إبراهيم هذا الحديث أفاد قوة في الرد على التكفريين الذين لا يعذرون بالجهل مطلقا فيقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه بيّن أن هناك أناس قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم في النار مع أنهم ما كانوا يعرفون وما كان عندهم علم بالتوحيد ما كان عندهم علم بالتوحيد واضح بما يسمون بأهل الفترة وأهل الفترة هم كل, ق... كل قوم كانوا بين نبيين يسمون بأهل الإيه؟ بأهل فترة فقال أهل الفترة هؤلاء الذين ماتوا إنما بين في أحاديث ونصوص بأنهم يعذبون في قبورهم وأن فلانا في النار وأن كذا في النار مع أنه قبل بعثت النبي عصلا طب انت عايز تقول إيه يقول لك هذا دليل على أن الجاهل غير معذور فهمت عايزة وصل لغاية الجواب الحديث ده نص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت عمر بن لحيد يدر قصبه في النار قال أول من بدل دين إبراهيم معنى ذلك أن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس عندهم بقايا من دين إبراهيم إذن كانوا يعرفون التوحيد كانوا يعرفون ملة إبراهيم لذلك في رواية مسلم أيضا قال أول من بدل ملة إبراهيم وملة إبراهيم التوحيد إذن كانوا يعرفون كانوا يعرفون التوحيد إذن معنى أنه بدل ملة إبراهيم إذن أخذهم من التوحيد إلى إلى الشرك إذن كانوا يعرفون التوحيد إذن عذابهم كان بحق ليس عذابهم مبني على جهل في صحيح مسلم حينما قالت عائشة يا رسول الله أرأيت ابن جدعان قبلك أقوى الأدلة شوف كم التهافت فيها أقوى الأدلة عند الخوارد والتكفريين الذين ليعظون بالجهل اول شيء في يكلمك فيه يقول لك نتكلم في اهل الفتره مفهوم الكلام يقول لك نتكلم في اهل الفتره اهل الفتره ثبت في الحديث الفلاني انهم يعذبون في قبورهم انهم في النار ولم يكن بعث النبي عليه الصلاه والسلام يبقى كانوا عارفين ولا جاهلين هتقول له. قبل بعث النبي عليه الصلاه يبقى ما كانواش عارفين يقول لك شفت بقى هم كانوا جاهله وتعذبوا يبقى يقع في شرك يقع فيه فسق يقع فيه كفر يكونوا يكونوا كافرة بغض النظر عارف ولا ولا مش عارف مفهوم الكلام فهنا بقى محل النزاع هل أهل الفترة كانوا يعرفون أم كانوا لا يعرفون واضح الكلام كده ده محل النزاع بقى. هل كانوا يعرفون ولا ما كانوا يعرفون تعالوا نشوف الحديث بيقول إيه عمر بن رحي أول من بدل ملة إبراهيم حديث ابن جدعان حديث عائشة قالت يا رسول الله أرأيت ابن جدعان ابن جدعان كان قبل بعثة النبي محمد كان راجل يضرب, يضرب به المثل شوف كده زي من يقول كده جدعان من جدع مفهوم يضرب به المثل بالكرم لدرجة انه كان بيحط الأكل على أعالي الجبال للطيور ولا الكلاب معدية ولا حاجة تأكل منها قال هل نفعه من شيء قال النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفعه ذاك إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي اوقف هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يبقى معنى ذلك أنه لو كان جاهلا فكيف يقول اغفر لي اتنين خطيئتي ده معنى كده ان كان عارف ان الله غفور وعارف ان من اسمائه الغفور وعارف ان من صفاته انه يغفر وعارف ان اللي بيعمله وهو فيه ده زم لانه لو كان جاهل باللي فيه طب هيستغفر من ايه صحيح كده هو جاهل بالشرك طب هيستغفر من ايه وهو جاهل أو هيقول رب يغفر لي خطيئتي من إيه وهو جاهل ما يعرفش واضح الكلام كده؟ يبقى هنا حديث عائشة هنا وحديث أهل الفترة ان عمر بن لحي كان في مكة حينما ذهب برحلة الشتاء والصيف فوجد عند أقوام يعبدون الأصنام فأخذها من عندهم وأتى بها الى. أتى بها إلى مكة يعني أنت ما عجبكش حاجة هناك إلا دي وجبتها مكة فمن هنا وضعت نقطة الشرك صحيح لذلك الكفر يكون برجل واحد البدع تكون برجل واحد الشرك والضلال قد يكون برجل واحد والهداية قد تكون برجل واحد نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة إن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير وإن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر شو بقى عمر بن الحيدة كل كفر وقع بعد ذلك في مين في ميزانه يبقى هو في جهنم هل لأنه كان جاهلا؟ الجواب لا لأنه أول من بدل ملة, أول من بدل ملة إبراهيم يبقى يستنبط من الحديث أنه كان في مكة ملة, ملة إبراهيم إذن القول بأن أهل الفترة عذبوا وما كانوا يعرفون وكانوا جاهلا الجواب لا النصوص ما تساعدكش في ده حاجة خالصة لكن هو هيجب لك, لك نص الفلاني روى الإمام البخاري أن فلان وفلان يعذبون في كبرهم وهذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأن فلان وفلان يعذبون وكانوا جهلا وإن أبي وأباك في النار وكانوا جهل الجواب لا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك ملة إبراهيم واضح الكلام كده. قال باب لا يرد السلام في الصلاة يعني لا يقول وعليك السلام ورحمة الله وإنما السلام على ما ذكرنا إيه؟ يكون إشارة, إشارة قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليه فوقع في قلبي ما الله أعلم به في رواية عند أبي داود فوقع في قلبي ما الله به عليم وأخذت أذهب وآتي فضل بقى يقعد كده يفكر الله أنا عملت حاجة طب أنا عملت إيه النبي ما ردش علي يبقى أكيد في حاجة يبقى أكيد غضب مني إذن غضبه إذن أنا من أهل النار شوف عمال إيه؟ يحدث نفسه طب أنا عملت إيه عشان؟ النبي عليه السلام ما يردش ما يردش علي لأنه على العهد القديم مفهوم؟ قال فوقع في قلبي الله أعلم به فكلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت وجد علي أني أبطأت وجد علي أي حزن منه هنا إشكال فقلت في نفسي إن قال لك الأشعري هذا دليل على ان الكلام يكون في النفس فالقرآن كلام الله هو كلامه النفسي وأنه لا يتكلم هو كلامه النفسي الجواب هو الكلام مقارب جدا لكن انتبه الأصل ها لا خليك معي الأصل في الكلام إذا أطلق أنه يكون بحرف وصوت وهذا كلام معروف في الدنيا والدين واللغة والعرف فلان تكلم فلان قال لي تكلم معي فلان كلمني النهاردة قال لك ايه اول ما يقولك يقولك ايه قال لك ايه معنى ذلك انه علم ان الكلام بحرف وصوت فقال لك يبقى صوت مسموع وقال لك يعني كلام من حروف مفهومة قال لي واحد واثنين وثلاثة يبقى الاصل في الكلام انه يكون بحرف وصوت مسموع وصوت مسموع قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي يبقى سمع وفهم صح الكلام كده قال يا آدم قال لبيك وصعبيك قال يبقى كده ايه سمع لأنه قال لبيك وفهم لأنه قال له يا آدم مفهوم الكلام اذا كلام الله بصوت وحرف ليس كمثله شيء إلا إذا قرن بالكلام أنه في النفس فيكون تحديث في النفس لا كلام في الخارج فهل جاء في كلام الله أنه مقرون بالنفس الجواب لا وإنما اللي بيحتاجوا في القرآن ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير لكن قيد بإيه ويقولون في أنفسهم هم قاعدين سكتين كده بيحدثوا إيه نفسهم إذن قيد به بالنفس أما الكلام إذا أطلق انما يراد به صوت وحرف صوت مسموع ويكون بحرف يفهم منه وضح الكلام كده قال فكلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أي غضب مني أني أبطأ أنا شكل كده النبي صلى الله عليه وسلم هو زعل مني إن أنا شكل كده اتأخرت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد عليه مرة مرة ثانية فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد عليه فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي شوف التعليم بقى أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يزجروا لم يزجروا إيه اللي أنت بتعمل ذلك أنت بتسلم عليها إزاي أنت مش شايفني بصلي أولا النبي عليه الصلاة لم يزجروا صح الكلام كده لأنهم لا يعرف. لا يعرف لذلك عندنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذن التعليم الأول ثم يأمرون المعروف وينهون عن المنكر فهنا أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم, لم يزجره لم ينكر عليه بشدة وإنما النبي عليه الصلاة والسلام علمه فبيقول له إنما ما منعني أن أرد عليك إلا أنني كنت في, إلا أني كنت في صلاة يبقى كده علمه أنه إذا كان في صلاة فلا, فلا يرد على أحد السلام ولا يتكلم مع أحد وضح كلامه قال وكان على رحلته متوجها إلى غير القبلة يبقى هذا دليل على أنها كانت صلاة صلاة نافلة،, نافلة قال باب الخصر في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مختصرا الخصر في الصلاة منهم من قال بأن الخصر هو وضع اليد على الخاصرة إنه أبقى فيصلي عارف أنت وحظيد كده في جنبه ومنهم من قال وهذا هو الراجح أن الخاصرة ما كان من تحت السرة أنه يبقى واقف عامل إيه؟ عامل كده عارف أنت اللي بيصالي كده تحس أنه وقف عزة؟ عارفينه؟ هو واقف عامل كده الحمد لله رب العالمين رحمة تحس أنه واقف وأرفان تفهم؟ هو واقف كده وأرفان تحسه وأرفان من جنبه كده وأرفان من الإمام تعرفش أرفان من الريحة وعشة عايز, عايز, عايز أقول له مالك فيه. أنت مالك أفضل يعني وقف كده بس دي اسمه ايه هذا الاسمه الاختصار الاختصار في الصلاة وهذا هو الأرجح لذلك من فعل مثل هذا من فعل مثل هذا متعمدا بعد تعليمه حكم الصلاة طبط للصلاة من عمل وعمل ليس عليه أمرنا فهو رد وأنت تعرف بأن النهي منصب على ايه على ذات العبادة نهى أن يصلي الرجل مختصرا مختصرا وهذا أيضا يبطل دلالة الحديث وإن كان هو باطلا إسنادا يبطله أيضا تأكيدا متنا أن من السنة وضع الأكف على الأكف تحت الصرة حديث علي بن بيطالب حديث علي بن بيطالب اللي بيحتاج بالأحناف الحديث ده مؤمن اتفق علماء الحديث على بطلاني يتفق علماء الحديث على بطلاني والأحناف هم الأحناف هم الأحناف الأحناف عندهم المرسل إن كان من تابع صغير يسمى مرسل ويحتج به برضو ونبني عليه أحكام اللي هو عندك اسمه ده, ده معضل ده معضل يعني ضعيف جدا ثقت منه راويان التابعي الكبير ها والصحابي قد يكون ثقت منه راويان التابعي الكبير و... والصحابي والاعضال من الضعف الشديد مش الضعف بس لان المرسل ضعيف لكن ضعفه خفيف لان ممكن يجي مثلا مرسل من سعيد المسيد ممكن يجي مرسل من علقمه مفهوم؟ ممكن يجي مرسل آخر من الأسود مثلا المرسيل دي ممكن يشد بعضها بعض فبتقول ده حديث حسن لغيره لأن الإرسال ضعف لكن خفيف الإعضال لو جي إسناد معضل ومسناد معضل وإسناد معضل ما بيزدهوش إلى ضعف لذلك لما بيتكلم علامة الحديث في الضعيف يقول لك الإرسال من الضعف الخفيف الاعضال من الضعف الشديد لازم